ن و ي ل تعلم التعليم على العباده والعباده الحتى على التوسل في كتاب الله تعالى وسنه رسوله والدعاء للهدى و ا ل د ل ا ل ة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم أ ك ر م ن ا بنور الفهم و أ خ ر ج ن ا من ظلمات الوهم وزدنا علما ب ن ح م ت ك يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين ولقد كان الحديث معنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة في الكلام على القلب وهو نوع من أ ن و ا ع الاعتراضات ا ل و ا ر د ة على العله قلنا أ و ل ا أ ن القلب له م ع ن ي ا معنى خاص بالقياس ومعنى عام أ م ا المعنى العام فهو د ع و ة المعترض أ ن م ا استدل به المستدل و صح دليل عليه في ا ل م س أ ل ة عليه في ا ل م س أ ل ة ليس ليس له هذا تعريف هذا التعريف العام للقلب التعريف الخاص بالقياس قلنا أن يربط المشتدل خلافة ان ل ل م ش ت د أ يربط المعترض خلاف ة قول ا ل م ش ت د ل تمام بعلته الحاقا ب أ ص ل ه المقيس طيب بعد ذلك قلنا انه ركز معي انه أ ت ي ن ا بسؤال قلنا هل يمكن هل يمكن تسليم صحه دليل ا ل م ش ت د ل أ م لا هل يمكن في القلب تسليم ص ح ة دليل مسلم قلنا نعم في القلب يمكن تسليم دليل ص ح ة ايش تسليم الدليل نعم يمكن ذلك تمام هذا هو ا ل أ ص ح مقابل أ ص ح قال دليل ا ل ص ح ة مطلقا م ق ا ب ل قال دليل الفساد ا ي ل ي ا د ش دليل الفساد م ط ل ق ل ا ل ف ا د ل ي ل الفساد ل ي ش دليل الفساد ا ي ل ي ل ا ل ا د دليل الفساد ايش دليل الفساد م ف ت ق ر نحن اشكل علينا ا ل ع ل ة و ا ل ع ل ة تمام هي لف ونشر مرتب فيها لف ونشر مرتب اتناولها بعد شوي طيب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله طيب ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ه إ ذ ن أ و ل شيء عرفنا تعريف أ و ل ا عرفنا تعريف القلب له معنى معنى عام و معنى خاص عرفنا بعد ذلك انه هل يمكن تسليم المعترض ب ص ح ة دليل ا ل م ش ه د ي ن ق ل ن ا نعم يمكن ذلك الاقوال ه ذ ا هو لا صح ا ل أ ق و ا ل المقابله لا يمكن ذلك بل هو إ ف س ا د له م و قيل دليل على صحته مطلقا صارت كم أ ق و ا ل ث ل ا ث ة أ ق و ا ل قلنا طيب بعد ذلك كنا ي ت ر ت ب على قولنا انه يمكن, يمكن تسليم ص ح ة دليل المسلم تمام؟ بناء على هذا إنه المعا... المعا... القلب م ع ا ا ل ل اما م ع ا ر ض ة او قادح اما م ع معارضة... ا ر ض ة اذا سلمنا بدليل الله المسلم ل ل ه ا ف ي ك و ن دليل المسلم له اعتبارين اعتبار له و اعتبار ايش عادي و اذا لم نسلم فيكون إ ايش قادح تمام إ ذ ا عند ا ت س ل ي م ب ا ل ص ح ة يكون اعتراض يكون, يكون م ع ا ر ض ة و عند عدم التسليم ب ا ل ص ح ة يكون إ ي ش قادح بعد ذلك قلنا لكم المقصود من القلب قسمين أ و ل ح ا د ه ابطال مذهب المستدرك ثاني شيء تصحيح مذهب المعترض تمام فالقلب على قسمين قسم فيه إ ب ط ا ل مذهب المستدل وتصحيح مذهب المعترض وقسم فيه إ ب ط ا ل مذهب المستدل فقط إ ب ط ا ل مذهب المستدل فقط هذا ما كان معنا في المحاضره ا ل س ا ب ق ة ه ذ ي توقفنا عنده ا عندكم هنا في قال فبسبب التقيل بصحته ما استدل به يمكن معه ا ل ق ل ب تسليم صحته القول الثاني وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء ك ا ن ما استدل به صحيحا أ م لا وقيل هو افساد له مطلقا وقفنا عند العله ا المسارى قلب, قلب, قلب ن أنا في وقفنا عن قلب أعرف. إنما ا الليل المسارى العلاء توقفت قلب قلت في أعرف هذه ل ح م ن الى ا ل م خ ا ض ر ا ل ق ا ل ب تذكرون ه ن ا قال ل أ ن القالب من حيث جعله على المستدل ب مسلم لصحته و إ ن لم يكن صحيحا تمام ومن حيث لم يجعله له مفسد له و إ ن لم يكن صحيحا ً يعني هذه ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة هذه ايش ن ق و م ع ي ن نحن استشكنا ل ا ل ع ل ة تعرفون ايش استشكنا ل ا ل ع ل ة ل أ ن نحن جعلنا ا ل ع ل ة للقول الثاني فقط القول ث ا ساكها اللفه والنشر المرتب الي الاجاب ل على سبيل فلس يعني عند الثاني و القول الثالث. الثالث ركز معي القول ي الاول يقول ي وقيل ا ل ق ل ب وتسليمه صحته مطلقا سواء اكان م س ت د ا لا به صحيحا ام لا لماذا ل أ ن القالب جعله لان القالب جعله على لان القالب لما جعله على المسدد ت سلم صحته تمام طيب هنا وقيل هو ي ف س ا د له م ط ل د ا لان القالب لما جعله تمام لما جعله عليه تمام لما لم يجعله له معناه انه ي ف س ا د له ها إ ذ ن الثالث هذا هذه العله على سبيل اللف والنسل المرتب قال لك يسمع ل أ ن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته و إ ن لم يكن صحيحا هذا هو دليل القول الثالث ومن حيث لم يجعله له مفسد له و إ ن كان صحيحا هذا دليل القول الثالث مثلا هذا طيب وقفنا عن قلب يسمى بقلب ا ل م س ا و ا ة نوع من أ ن و ا ع القلب يسمى بقلب ل ي ش ق ل ب المساواه هذا قلب المساواه هذا الاعتراض بقلب المساواه معناها المطالبه تمام بالتسويه بين الفروع كما التسويه بين الفروع تسويه بين الفروع طلب م ط ا ل ب ة بالتسويه ط ا ل ب ة ب ا ل ع ش بالتسويه ه ي ق ر ا و ا بسم الله قراوا قلب المساواه بسم ا ل ل 山崎さん と言ってもらうのはこのように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、 l く聞いてみると、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、このように言うと、こ n ように言うと、 ل أ ن ا ل ت س ل ي ة في ج ه ة الفرع غيرها في ج ه ة ا ل أ ص ل و أ ج ا ب ا ل أ ك ث ر ب أ ن هذا الاختلاف لا يضر في القياس ل أ ن ه غير مناف ل أ ص ل الاستواء في الوصف الذي جعل جامعا الذي جعل, الذي جعل جامعا وهو ا ل ط ه ا ر ة قال ومن ومن القلب تمام ومن أ ن و ا ع القلب نوع يسمى بقلب ا ل م ش ا و ا ه وهذا ع ب ا ر ة عن إ ب ط ا ل لمذهب المستدل لكن بالالتزام、تمام. يلزم ب أ ن ك جعلت هذا هو ا ل أ ص ل يلزم أ ن ك تسوي بين الفرعين بين الفروق قال ومنه أ ي من القلب ل إ ب ط ا ل مذهب المستدل بالالتزام يعني القلب يؤدي هذا القلب قلب ا ل م س ا و ا ة يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل مذهب المستدل لكن ليس صريحا لا يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل مذهب المستدل ب ا ل ص ر ا ح ة و إ ن م ا يؤدي إ ل ى إ ب ط ا ل ه بالالتزام و بنوضح هذا قال ايش يسمى قلب ا ل م س ا و ا ة هل هو مقبول قال نعم فيقبله في ا ل أ ص ح هذا مقبول ايش تعرفه ي ك ز ن ي قال وهو أ ن يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكمان ا ل أ ص ل فيه حكمه أ ح د ه م ا منتف ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين و ا ل آ خ ر متنازع فيه بينهما ف إ ذ ا أ ث ب ت ه المستدل في الفرع قياسا على ا ل أ ص ل يقول المعترض فيجب ا ل تسويه بين الحكمين في ج ه ة الفرع كما في ج ه ة العش الاصل إ ذ ن ركز معي الاصل له جهتان متفق عليهما تمام و في الفرع أ ي ض ا جهتان لكن مختلف فيهما متفق على أ ح د ه م ا و مختلف في أ ح د ه م ا ف إ ذ ا أ ث ب ت المستدل الحكم في الفرع يعترض عليه المعترض يقول له إ ذ ن ما دام أ ن الفروع أ ن الاصل متفق المفروض الفروع تكون أ ي ض ا ايش、الدفن. تمام أ ر ك ز م ع ي نعيدها قبل ما نطبق على ايش قبل ما نطبق على المنحه قال وهو أ ن يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكمان طيب أ ح د ه م ا أ ح د الحكمين منتف ن عن ج ه ة الفرع منتف ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين اتفاق الخصمين أ ح د الحكمين منتف ن عن ج ه ة الفرع باتفاق ل ا ل خاص به تمام طيب و ا ل آ خ ر متنازع تمام فيه بينهما اخر متنازع فيه بينهما ف إ ذ ا أ ث ب ت ه المستدل في الفرع تمام قياسا تمام قياسا على ا ل أ ص ل يقول المعترض فيجب ا ل ت س و ي ة بين الحكمين في ج ه ة الفرع ي كما في جهه العصر الان نكتب المثال على ا ل س ب و ر ة ونطبق ب هذا الكلام كله عليه ا ركز عن المشتدله الان نحن بنبطل د ا ن بالحبب م ذ ه ب ط في الاتجاه وليش م ا ن ب ب ط ل الطهر ب بما يعني لانه هو يقول ليش خرجت الطهر بما ي ع الطهر ب ي ش بشان يطهر لما إن الطهر ن ب بالنيامل بالنيامل بشمعي ل والآن ما عندما والآن الحالة الليش الهضوب تجي تجي بين هو في فرق والغصر بين بين المنطقة سوى قياس على إ ز ا ل ة النجاسه قال إ ي ش العله هنا ظهر إيش بمائع الان, الان, الان, الان سيؤدي هذا الى إ ب ط ا ل إبطال ذ ابطال لماذا ك لا ل ل أ ن ه يلزم أ ن يسوي بين التيمم وبين ا ل و ض و ر المسلم لماذا يقفز معي اسمعوا إ ذ ن هنا بيقولوا ايش、بمانع. ن ل ع لنا ل ع ب لنا و الاصل ازاله النجاسه اذن الاصل ازاله النجاسه هذا هو الاصل تمام ازاله النجاسه يا جماعه تمام ازاله النجاسه ت م ازاله م إ النجاسه ا لأن نحن ط ب تهرب ش و ي ا ل ب بالميش؟ بالتشوي ماذا بدنا العللي إذن تقول إزالة بنجاسة ببائع ينبغي إ ذ ن إذن نقوله يلزمك أن تشوي ت م ان م أ تسوي بين الفروع وهو ايش الفروع أ ن تسوي بين الفروع وهو التيمم ت ا م و ا ل م ض و ء و ا ل غ ش ل فلا توجب المياه عند مئه لماذا قياسا ً على ماذا قياسا ً على إ ز ا ل ة النداسر تمام ازاله النداسر اسمعي اجاله النداسر يستوي فيها الجامد والعشق والبائع اليس الاصله ز ا ل ة النداسر يستوي فيها الجامد والبائع المفروض أ ن ت تسوي إ ذ ا نحن ا ل آ ن أنزمنا أنزمنا لانه ز العله هذه حق الرجاله تلزمه انه يسوي م ايش بين التيمم والمشن النية وبين ا ل ف هذا و أ و ج ء ا ل ي فليش في ت م م فهذا ا ل د الدليل ل ل الذي ذكره عليه هذا الدليل الذي ذكره عليه لأنه يلجب ي هذا ذكره ذكره م ن ه ك م ا م ان يسوي بين الفروع ويلس منه بطلان ماذا بطلان م ذ ب ا ل ا ل ت ز ا م لكن لا ب ا ل ص ر ا ح ة بالالتزام نعود و ن ق ر أ ونطبق على المثال قال اسمع قال ومنه أ ي من القلب ل إ ب ط ا ل مذهب المستدل بالالتزام قلب ا ل م س ا و ا ت ف ي ق ب ل في الاصح وهو أ ن يكون في جهه ة الأصل حكمان في ج ة ا ل أ ص ل حكمان أ ح د ه م ا منتف عن ج ه ة الفرع باتفاق ا ل خ ص ف ي ن أ ح د ه م ا منتف تمام عن جهه عن جهه الفرع باتفاق ا ل خ ص ف ي ن و ا ل آ خ ر متنازع فيه ب ي ن ه م ف إ ذ ا أ ث ب ت ه المستدل في الفرع قياسا على الاصل تمام يقول المعترض تمام فيجب التسويه بين الحكمين في ج ه ة الفرع كما في ج ه ة العيش ا ل أ ص ل مثل قول الحنفي في ا ل و ض و و ا ل غ س ل اشغال كل منهما طهر ب م ا ي ع فلا تجب فيه ا ل ن ي ة ك ا ل ن ج ا س ة أ ي ن ا ل أ ص ل ا ل ن ج ا س ة أ ي إ ز ا ل ت ه ا اين الفرع ا ل ن ي ة في ا ل و ض و و ا ل غ س ل الحكم لا تجب ي ا ل ن ي ة العله طهر ب م ا ي ع لماذا قال طهر بمائع قال بخلافه يمم ت ج ب فيه النيه طيب قال في الاء فيقال من جانب المعترض كالشافعي تمام يستوي جامده ومائعه ه ذ الطهر يستوي الجامد والمائع المفروض الجامد والمائع يستوي لماذا ل أ ن ا ل ن ج ا س ة يستوي فيها الجامد والمائع إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل ج ا م د ة مثل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة المائعه كلها, بل... كلها حكمها واحد بما أ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة يستوي فيها الجامد والمائع إ ذ ن أ ي ض ا ا ل ط ه ا ر ة تساوي ت ا ل ط ه ا ر ة بالمائع تساوي ا ل ط ه ا ر ة بالجامد و إ ح ن ا ئ ذ يلزمك ا ن ت ق ا ب يلزم إ ب ط ا ل مذهبها الذي ي ق و ل بوجوب ا ل ن ي ة في العش في ت ي م ه فهذا الدليل الذي ذكره دليل عليه مش له هذا الدليل الذي ذكره هذا القياس الذي عليه دليل عليه قلبنا عليه لكن ليش سميناه قلب التشويه نحن, نحن سميناه قلب التشويه ل أ ن نطالبه ح ن ن بالتشويه بين الفروع كما هو متساوي في ا ل و ص و ل الاصول متساويه ز ا ل ه النجاسه سواء كانت الجامده و ا ل م ا ئ ع ي ت س ا و ي حكمها ذ ن لا بد اذن ا ل ط ه ا ر ة بالمائع و ا ل ط ه ا ر ة بالجامد أ ي ض ا يتساوى ي ش حكمها طيب قال يستوي اسمع يستوي جامد طهرها وما يحب جميع احكامها وقد وجبت النيه في التيمم تمام وقد وجبت النيه في التيمم فتجب تمام فتجب في الوضوء ل ي ش قال وقد وجبت النيه في التيمم فتجب تمام في الوضوء ل ي ش في الغصن تمام بتجم ف الوضوء والغسل هنا قوله وقد وجبت انتفاقني. انتفاقني النيه و ا ا ا ل ن ت ف ا ء ا ن ت ف ا ء ن ي انتفاء النية بما ا ن ه اذا ا ن ت ف ت ا ل ن ي ة في الوضوء الغسل مفروض انتفيها ي ض ا في التيمم لان ه القياس على ا ل ن ج ا س ة و ا ل ن ج ا س ة ماشي فيها ن ي ة صدق ي ش ع ل ك عليها ع ل ك عليها شيء One in t yeah, look, yeah. رجعوا الى ا ل م ث ا ن ركزوا في هذا المثال نحن أ و ل لابد نعرف ان القلب ان الدليل الذي يذكره المستدل سنوجهه عليه سنستدل به عليه تمام هو ذكر هذا القياس تمام سنوجه هذا القياس عليه سنوجه هذا القياس عليه تمام طيب سنوجه هذا القياس عليه طيب هذا القياس اللي عندنا يقول الحنفي فيه لا تجيب ا ل ن ي ة لا تجيب ا ل ن ي ة في ا ل و ق و و ا ل غ س ل قياسا على إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا تجب ي فيها ا ل ن ي ة لا تجب ي ا ل ن ي ة في إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ايش ا ل ع ل ة عندك يا حنفي قال ا ل ع ل ة كل منهما طهر و ن بمائع طهر بمائع تمام مش بجامل طهر بمائع ش ب ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة طهر بمائع والوضوء الغسل طهر بمائع بما أ ن كل منهما طهر بمائع اذن إ ي ش إ ذ ن لا تجب ي ليش لا تجب ي ا ل ن ي ة هذا كلام من كلام ا ل ح ن ف تمام كلام الحلف ا ل آ ن عندنا ع ل ة الحنفي الان بنستدل تمام بنستدل بناء على عله الحنفي تمام بنستدل بناء على عله الحنفي بخلاف قوله خلاف ايش بخلاف قوله يعني هو يقول لا تجيب النيه له و يقول لا تجيب ا ل ن ي ة في الوضوء الرسل نحن ا ل آ ن بنطالبوا ن ه يقول ل م ا بوجوب ا ل ن ي ة ل م ا م بوجوب ا ل ن ي ة فنطالبوا بوجوب بيو الاشي بوجوب النيه كيف, بنقول له؟ كيف, يعني كيف سنوجه, هيش؟ سنوجه, هيش؟ سنوجه هذا سنوجه س ن و ج هذا ه كالاتي لك اسمعي ارجع عندك ل ب د ا ي ة التعريف قال لك ايش ق ا ل ك ان يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكمان تمام ج ه ة ا ل أ ص ل فيها حكمين تمام اين الحكمين اللي في ج ه ة ا ل أ ص ل اين, حقنا أه؟ أين الاصل حقنا احنا ه وين الجهه الاصل ا ز ا ل ة النداسه طيب قال أ ن يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكمان ها ح د ه م ا تمام منتف ل عن ج ه ة الفرعي باتفاق الخصمين احدهما ت م ا م م ن ت ف ن عن ج ه ة الفرعي باتفاق ل ي ش ي باتفاق الخصمين كاول نريد ن ب ي ل الحكمين هنا اين الحكمين هنا اين الحكمين الذي ن في ج ه ة الاصل حكمين في ج ه ة الاصل ج ه ة الاصل ا ز ا ل ة المدرسه اين الحكمان الذي ن حكم الاول ي ش ب ن ق و ل حكم الاول لو افترضنا الحكم ا ل أ و ل وجوب النيه الحكم ا ل أ و ل يحتمل وجوب النيه والحكم الثاني تمام تمام عدم وجوب اله عدم وجوب النيه طيب عدم وجوب النيه طيب أ ن يكون في جهه الاصل حكمان طيب أ ن يكون في ج ه ة الاصل حكما طيب أ ح د ه م ا منتف ن عن ج ه ة الفرع تمام أ ح د ه م ا منتف ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين تمام أ ح د ه م ا منتف ن عن ج ه ة الفرع باتفاق الخصمين و ا ل آ خ ر تمام و ا ل آ خ ر متنازع فيه بينهما احدهما الاول أ ح د ه م ا تمام احدهما طيب احدهما قال احدهما ركز معي احدهما, أحدهما منتف من جهه الفرع باتفاق الخصمين, باتفاق الخصمين عدم وجوب النيه متفق عليه بين الخصمين لا تمام؟ متفق وجوب النيه لي مختلف فيه بين, بين الخصمين مختلف فيه بين الخصمين طيب قال والاخر متنازع فيه بينهما طيب والاخر متنازع فيه بينهما ي ع ن الاخر الذي هو متنازع فيه والاخر متنازع طيب قال طيب قال ان يكون في جهه الاصل حكمان احدهما منتف عن جهه الفرع باتفاق الخصمين طيب و ا ل آ خ ر متنازع فيه بينهما قال ف إ ذ ا أ ث ب ت ه المستدل في الفرع أ ي المستدل أ ث ب ت ه في الفرع أ ث ب ت ه المستدل في الفرع تمام أ ث ب ت عدم وجوب ا ل ن ي ن تمام هو أ ث ب ت المتنازع فيه مش أ ث ب ت المتفق عليه、طبعا. اعطى الكتاب قال أ ح د الحكمين في ج ه ة ا ل أ ص ل عدم وجوب ا ل ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ج ا طيب و ا ل آ خ ر عدم وجوب ا ل ط ه ا ر ة بالمعنى فتجب ا ل ت ش و ي ه بينهما كما في ج ه ة ا ل أ ص ل كم ساحوا الصبوره مسحوا الصبوره كلها كان وقال ان يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل حكمان الحكمان في ج ه ة ا ل أ ص ل الاصل هو إ ت ا ل ه الناس هذا ا ل ج ه ة ا ل أ ص ل أ ي ن الحكمان الذي ن في ج ه ة ا ل أ ص ل هنا نقل ا عن ا ل ش ا ر ح عن شيخ ا ل إ س ل ا م دار الحكمان طيب الحكم الاول أ و ل ل ل ح ك م ا أ عدم و ج و د عدم وجود ا ل ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة في ا ل ج ا ن م ي ه والثاني و ج و د ا ل ن ي ة عدم وجوب ا ل ن ي ة في الطهاره ب م ن ا ك هذان الجهتان الموجودتان في الاصل عدم وجوب ا ل ن ي ة ف ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ك ا م ل وجوب النيه في ا ل ط ه ا ر ة بلاش في ا ل م ل و هاتان الجهتان موجودتان في الاصل طيب موجودتان في الاصل طيب بعدها قال د و ل ا ل طيب دولار طيب فاذا اثبته داب حقا علحبك مرحبا م كيف عدم وجوب الدنيا أ... عدم عدم عدم طيب. طيب في ا ل ط ه ا ر ة بالجانب ا ا ل هاتين تمام الجهتين طيب نتبع الكلام قال ف إ ذ ان قال أ يكون في جهه ة أن يكون في ج ة ا ل أ ص ل عمان احدهما منتف ل عن ج ه ة الفرع تمام باتفاق الخصر احدهما منتف ل تمام عن ج ه ة الفرع باتفاق, باتفاق الخصر ع لاتفاق ما هذه عدم وجوب النيه في الطهاره بالمعنى مرحبا بالجامد و ج و ب النيه في الطهاره بالجامد وليس عدم من ا ل ن ي ة في طهاره بالجامد كالتيمه من اول عدم كلامه عدم وجود نيه في ا ل ط ه ا ر ة بالجامع والاخر عدم وجود نيه في الطهاره بالجامع والاخر عدم وجود امان عدم وجود النيه في ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ج و ل طيب قال وهو متفق عليه ت عن جهه ا ل ف ر ع ة ا ت ف ا ع ي ه و ا ل آ خ ر عدم وجود النيه في ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ج و ا ط ر ف ه طيب ماشي اشكال حدث هذا طيب بارة جدا. لحظه بس ش و ي لو كنا عدنا وجود منها في الجامد لو كنا عدنا وجود ن ه ا في الجامد That's what we're going to do. ع ب ا ر ة الشنقيطي في شرح مراقب السعود عبارتهن ا قال ق ان ل ي ع ي أن قلب المساواه هو أ ن يثبت ل ل أ ص ل المقيس عليه حكمان واحد منهما منتف ن عن الفرع ب ا ل إ ئ ت ل ا ف يعني بالاتفاق والحكم ا ل آ خ ر هو الذي وقع الخلاف في ث ب و ت للفرع طيب قال مثاله قول الحنفي ط ه ا ر ة ا ل و ض و و الغش ا ل ج ن ا ب ط ه ا ر ة بمائع فلا تشترط ف ي ه ا ا ل ن ي ة ب ي ا س ر على ط ه ا ر ة الخبث فيقول المعترض كالشافعي و المالكي ا ل أ ص ل المقيس عليه الذي هو ط ه ا ر ة الخبث يستوي مائعه و جامده يستوي مائعه و جامده تمام يستوي مائعه و جامده تمام يا اذ لا فرق بين خبث جامد وبين خبث م ا ئ تمام ايش عندك اهل الاصل عدم وجوب النيه في ا ل ط ا ر ه بالجامد عدم وجوب النيه في ا ل ط ا ر ه ب ا ل م ع ن يعني ز ا ل ه النجاسه يستوي فيها الجامد والمائع في عدم وجوب النيه تمام يستوي, تمام. يستوي فيها ركز معي يستوي فيها الجامد و ا ل م ا ئ تمام في عدم وجوب النيه تمام عدم وجوب ا ل ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة بالجامد عدم وجوب ا ل ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة بالماء ل ي ش ب تمام بما أ ن ه تمام ا ل أ ص ل المقيس عليه تمام يستوي مائعه وجامده تمام يستوي مائعه وجامده فيلزم عليه تمام فيلزم عليه أ ن يستوي ركزوا معي فيلزم عليه أ ن يستوي مائعه تمام مائعه ركزوا معي مائعوا ل ط ه ا ر ة و ج ا ب ل و ا ا ل ط ه ا ر ة يستويان فاذا ثبت بالاتفاق وجوب ا ل ن ي ة في التامل المفروض انها تجيب ا ل ن ي ة في الوضوء والغسل اسمعوا ايه حلت لها ركزوا معي الان ه ن الجهتين الموجودتين في الاصل بحكم الاصل عدم وجوب النيه في ا ل ط ه ا ر ة بالجامد وعدم وجوب النيه في ا ل ط ه ا ر ة بالمائعه اذن ازاله النجاسه التي هي الاصل المقيس عليه يستوي مائعه وجامده بانه لا تجب له النيه بانه لا تجب النيه تمام طيب اذن المفروض اذن يستوي المفروض ركزوا معي اذن يستوي ركزوا معي اذن يستوي تمام ا ل ط ه ا ر ة بالمائع و ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل ج ا م د في وجوبها ا ل ن ي في وجوب ليش؟ في وجوب ا ن ي ل اذا ما ي س و ا ان النيه ايش تجد ع ب ا ر ة ب ي ح س ن هذه عباره ة ا لا اه قال فتجزم ا ل م س ا و ا ة بين م ا ي ع الفرع وجامده تمام فاذا كان هذا الفرع هو المائع تمام ايضا الجامد وهذا بالاتفاق بيننا وبينهم ل ان ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في الجامد ل ا ا ل ط ج ب ا ل ج ا م د و ا ج ب ل م ا ذ ش تفرقون بين م ا ئ ع الفرع و ج ا م د ه ن المفروض ايضا ل ي ش فتجب ا ل ن ي ة قال اسمع ايضا ن ق ر أ ا ل ع ب ا ر ة م ر ة ثانيه اسمعوا الاعتراض حق الشافعي والمالكي قال فيقول فيقول المعترض كالشافعي والمالكي الاصل المقيس عليه الذي هو طهاره الخبث يستوي مايعه وجامده يستوي م ا ئ ع و ج ا م د كل منهما لا تجب فيه النيه و لا والفرع هو طهاره الحدث تمام طهاره الحدث فيمنع الفرع في الذي هو طهاره الحدث بين الجامد الذي هو تيمم والمايع و الوضوء والوسن ع د م الفرق في الاصل الذي هو طهاره الخبث بين مائع ن وشابك هذا كلام ا ل ش ن ك ي د بنجيب الان كلام زاد السبكي في رفع الحاجه ن ا بالت عبارة الشديد عبارة هذه Smack. ما شرح. ما شرح المثال شرحا ن و ا ش ر ح ش ا د أخبرنا ع ش ولا ف من ق و اتكلم ت على هذا المثال ي أ ت و ن بمثال آ خ ر ف ر ق بينك ن بناء على هذه الدخله بالجبل و هذه الدخله ي طيب ن ر بالنهايه ن نرتع تفرقون لله ت ع نرتعوا للموضوع و ا هنسح ا ل م هو اي من القلب م ن ه أ ي من القلب ا ل إ ب ط ا ل مذهب المستدل بالالتزام قلب المساواه فيقبل ه في الاصح مقابل اصح فيذكره هناك من لا يقبل قلب المساواه قال وهو أ ن يكون في ج ه ة ا ل أ ص ل ا ن في ج ه ة الاصل حكمان احدهما منتف ن عن جهه الفرع باتفاق الخصم ي و ا ل آ خ ر تمام متنازع فيه بينهما ف إ ذ ا أ ث ب ت ه المستدل في الفرع قياسا على ا ل أ ص ل يقول المعتذر فتجب التسويه في الحكمين في ج ه ة الفرع كما في ج ه ة العش ا ل أ ص ل مثل قول الحنفي في الوضوء و ا ل غ س ن كل منهما طهر بمايع ن فلا تجب النيه ك ا ل ن ج ا س ة أ ي إ س ا ل ت ه لا يجب فيها ا ل ن ي ة بخلاف التيمم يجب فيه ا ن ي ه فيقال من جانب ا ل م ع ت د ض كالشافعي قلنا و المالك ي ايش يقول يقول الشافعي يقول يستوي جامده و مائعه تمام يلزمك تمام أ ن تسوي يلزمك أ ي ه ا المستدل تمام يلزمك أ ي ه ا المستدل أ ن تسوي بين جامد بين جامد بين ا ل ط ه ا ر ة بالمائع تمام و ا ل ط ه ا ر ة بالجامد كما أ ن ا ل أ ص ل يستوي فيه ا ل ط ه ا ر ة بالمائع و ا ل ط ه ا ر ة بالجامد قال يستوي جامد طهرها ومائعه في جميع أ ح ك ا م ه ا في جميع أ ح ك اذن م ه هي ت س و ي ة إ ذ ن هي ل ز م ك انك تسوي فاذا إ ذ ودبت النية ف إ و د ب ت ا ل ن ي ة في التيمم المفروض أ ن ه ا تجفله في الوضوء والوصل ل أ ن ه لا فرق في ا ل أ ص ل حقك تمام لا فرق بين من بين ال... بين الجامد ي بين ا ل و لا و ا ل م ا ء ع تمام وان كان هناك في عدم وجوب ا ل ن ي ة هنا ب ن ق و ل في وجوب ا ل ن ي ة ل أ ن أ ن ا و أ ن ت أ ي ه ا الخصم متفقين على وجوب النيه في, في التيمم فاذا وجبت في التيمم المفروض تجب في, في الباقيات لماذا ل أ ن ه لا فرق بين الجامد و ا ل م ا ء ع كما ان ا ل أ ص ل لا فرق فيه بين الجامد و لا والمائة. هذا هو قال يقول المعترض فيجب التسويه بين الحكمين في ج ه ة الفرع ط قال؟, قال لان التسويه قال, قال يستوي جامد طهرها ومايعه في جميع أ ح ك ا م ه ا وقد وجبت ا ل ن ي ة في التيمم فتجب ي في الوضوء والغسل وقد وجبت ا ل ن ي ة في التيمم فتجب ي الوضوء والغسل يعني أ ن ت كما كما انه في ا ل أ ص ل متساوي الحكم في الحكم أ ي ض ا هنا متساوي في العش في الفرع يجب أ ن يكون متساوي في العش يجب أ ن يكون متساوي في الفرع ايش اللي اشكل علينا هنا اللي اشكل علينا اللي أ ش ك ل علينا انه أ ص ل ا في ا ل أ ص ل عدم وجوب ا ل ن ي ة عدم وجوب ا ل ن ي ة تمام فنحن فهمنا منه انه في الفرع يكون أ ي ض ا عدم وجوب ل ه ا ل ن ي ة لكن ليس كذلك لا وجوب ل ه وجوب مني ل أ ن أ ح د الفرعين متفق عليها بين الخصمين وهو وجوب الاش وجوب مني طيب قال وقيل هذا مقابل أ ص ح قال وقيل لا, لا يقبل ل ا ي قلب ب ق ل ا ل م س ا و ا ة غير مقبول لا غير مقبول ليس اعتراضا مقبولا لماذا قال ل أ ن ا ل ت س و ي ة في ج ه ة الفرع غيرها في ج ه ة ا ل أ ص ح ا ل ت س و ي ة ا ل م ط ل و ب ة في ج ه ة الفرع غير ا ل ت س و ي ة ا ل م ط ل و ب ة في ج ه ة ايش في جهه ا ل ت ش و ي ه في ج ه ة الفرع غيرها في ج ه ة ايش هذه ط ه ا ر ة ن ج ا س ة وهذه ط ه ا ر ة حدث قال واعجاب ا ل أ ك ث ر من النضار يعني ب أ ن هذا الاختلاف في الجهتين لا يضر في القياس لماذا ل أ ن ه غير مناف ل أ ص ل الاستواء ل أ ص ل الاستواء وين اصل الاستواء و إ ن كانت هذه طهاره ن ج ا س ة وهذه طهاره حدث لكن ا ل أ ص ل بينهم متفق وهو كل منهما طهاره كل منهما إ ي ش طهاره قال غير مناف ل ل أ ص ل ا ل ا س ت و ا ي في الوصف الذي جعل و ى جامعا وهو ماذا قال وهو الطهاره الذي جعل و ى جامعا وهو إ ي ش وهو الطهاره طيب إ ذ ن بهذا نكون انتهينا إ ذ ن ا ل خ ل ا ص ة العبارة هذه ع ب ا ر ة الشنقيطي احسن عباره ان ش ق ي ش احسب ما نكتبها. ما نكتبها هذه العبارة انها توضح لنا جوهر الاعتراض ايش يقول فيها يقول المعترض تمام تمام يقول المعترض كالشافعي تمام والمالكي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 بين خبث جامد وخبث مائع إ ذ لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع فتلزم فتلزم ا ل م س ا و ا ة بين مائع الفرع بين مائع الفرع ب ي ن قوسين طهاره الوقو و ا ل غ ش ل تمام وجامد الفرعي تمام وجامد ليش وجامد الفرعي ب ي ن قوسين ا ل ت ي م انتهى بتصرف ص ب ح ت ثلاث م ئ ة نثر الورود شرك مراد الشهود طيب أ و ل ا ليش سمعناه قلب ل أ ن ن ا الدليل الذي استدلفه المستدل جعلناه عليه مش جعلناه إيش؟ وليش س م م ن ا قلب ا ل م س ا و ا ة لاننا طالبنا ب ا ل ت س و ي ة في ج ه ة الفرع كما ان جهه العصر متساويه تمام هل هذا القلب ا ل م س ا و ا ة فيه ابطال لمذهب المستدد نعم ابطال لمذهب لا المستدد هل هو ابطال لمذهب المستددد صريح لا ليس ابطال لمذهب المستددد صريح ولكنه بلاش بالالتسام عنو、شي. ع ن د ن ا شيء في قلب ا ل م س ا و ا ة طيب الان بندخل الى قاده الجديد يسمى القول بالموجب القول, القول بالموجب هذا درستم و في ا ل ب ل ا غ ة ولا ما د ر س ت و في قول بالموجب يجي في ا ل ب ل ا غ ة حسنات ا ل م ع ن و ي ة البديع درست البديع ما درست د ا ل ب ي عندكم ما ع بلاغه فصل آ ت ي يعني ما درستم ب ل ا غ ة أ ب د ا يعني ف ص ل ا و ل هذا درسون بلاغه الان عندكم علم المعاني درسون طيب, طيب. الان عندنا اعتراف جديد اسمه الغول بالموجب ا ش ب ل القول بالموجب سابوا القول بالموجب اه معناه القول سحوش ايش يسلم له دليله له لكنه ق ولله ما ا يؤثر ن س ا مثلا ء ذ العزه شهيدة من ا ق يقول ر آ ن الله ن المنافق المنافق يخرجنا قولوا لا ليش أي شي ع م ن ا ولي ا ل ه العزة و نعم سيخرج ا ل أ ع ز منها ل ا ل ا م م منها ك أن الأعز لا لكن ليس ا ل أ ع ز أ ن ت م ليس ا ل أ ذ ل ا ش المؤمنون ولله العزه ولرسول وللمؤمنين هؤلاء هي العزه ايش العزه نعم ق ر ا ومنها أ ي من القواده القول ب الموجب ل ف ت ح الجيم اي بمقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس 私の言葉を言うとおりに、私の言葉を言うとおりに、私の言葉を言うとおりに、私の言葉を言うとおりに、私の言葉を言うとおりに、私の言葉を言うとおりに、 あるいは3つのデリルを見つけまあた。 すぐに言われ لما قلت ولكن ل لي م ان قلت القتل بالمثقل يقتضي القوادور وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل قف طيب ا ل آ ن ب نتكلم في قادح جديد من القوادح وهو القول بالموجب وهو、الساس. القول السادس بالموجب القول بالعش بالموجب ماهه يفتح الكل المو... القول, بالمو... القول بالموجب ما هو الموجب الموجب مقتضاه الذي تمام مقتضى الدليل كذا تمام مقتضى الدليل كذا يعني ايش م ع ن ى ه ايش معناه ان احنا نقول له خ ل ا ص ة الاعتراف هذا ان مقتضى دليلك لا يدل على موضع النزاع مقتضى الا لو سلمنا بدليلك لكنه لا يدل على محل ا ل ن ز ا ء لا يدل الدليل على محل ليش ا ل ن ز ا ء طيب قال قال قال, قال و منها أ ي من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم اي بمقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس هذا ما يختص بالقياس القول بالموجب س ي أ ت ي معكم المحسنات ا ل ب د ي ع ي ة تمام من المحسنات ا ل ب د ي ع ي ة س ي أ ت ي معكم القول بالموجب تمام قال وشاهدوا قوله تعالى ولله ا ل ع ز ة ولرسوله في جوابي لا يخرجن ا ل أ ع ز منها الاذل يقولون من الله سلمنا أ ن ه سيخرج منها ا ل أ ع ز الاذل لكن من هو العزيز و ا ل ذ ل ي ل هو الله سبحانه وتعالى يعني أ ن ت خصمك هذا تسلم دليلك لكن تقول ما ينتج النتيجه هم يقولون سيخرج العلم عندهم سيخرج ا ل أ ع ز الاذل تمام بناء عليه ر ب ط م وقالوا نحن ا ل أ عز و أ ن ت م لا الاذل سنخرجكم يقول ا نعم ا ل ع ل ة سيخرج الى ع ز ليش ا ل ه ذ ا لكن ما سلمنا انكم أ ن ت ولا عز وهما و ه ء ليش ولله العزه ولرسوله قال اسمع قال و ش ا ه د ه قال ولا يختص بالقياس بل هذا حتى في المحسنات ا ل ب د ي ع ي ة بل هذا حتى ياتي سلمنا هذا لكن هذا أ ن ت لما تقول للخصم حقها سلمنا هذا الدليل لكنه ما يدل على ا ل م د ع ى لا يدل على محل النزاع يعني واحد استدل بايه سلمنا صحه الدليل لكنه لا يدل على محل النزاع بينكم وكذا هذا الدليل لا يحدث على محل النزاع على المستدله تاب د ل ي ل نقول سلمنا لكنه لا ينسب د ل على محل ل ا ز ا لا ع ي من وجود هذا الدليل لا ي ن ز ب من وجوده, وجوده, وجوده انتاج محل النزاع ليس دليلا على محل النزاع قال قال ومنها من القوادح القول بالموجب بفتح الجيم أ ي بمقتضاه الدليل ولا يقتص بالقياس و ش ا ه د و ا قوله تعالى ولله ا ل ع ز ة ولرسوله في جوابي ليخرجن ا ل أ ع ز منها ا ل أ د ل المحكي عن المنافقين أ ي صحيح ذلك ولكنهم ا ل أ د ل والله ورسوله الاعز وقد أ خ ر ج ه م الله و ي ر ورسوله إ ذ ن تسليم تمام تسليم الدليل لكن لا نسلم مقتضى هذا مقتضى ه ذ الدليل ا قال ر ك ز م ع ي قال وهو تسليم مقتضى الدليل أ ي تسليم ما يدل عليه الدليل لكن مع بقاء النزاع أ م ع ن ا مع بقاء النزاع نقول ان الدليل تمام لا يستلزم لمحل النزاع لا يستلزم لمحل ايش ل م ح النزاع قالنا بعد ذلك هو ث ل ا ث ة اقسام هذا القول بالموجب ثلاثة, ثلاثة أقسام. القول بالموجب ثلاثه اقسام القول بالموجب ث ل ا ث ة اقسام القول بالموجب اذن هو ايش القول بالموجب القول بالموجب تمام ك و ن معترض أ ن يظهر تمام المعترض عدم استلزام الدليل لمحل ا ل ن ز ا ء هذا خلاص لما المعترض يبين أ ن الدليل ما يستلزم محل ا ل ن ز ا ع هل هم يقولوا لي هذا الاعتراض نسميه القرب أن نبين الموجود ت ي لا يستلسل د لا ان ل نبين أ ن ه ذ الدليل ا لا يستلزم محل ا ل ا ن ع م ن الان هنقولك لا تكسب هذا ق ا ل تكون ج ر ب ا ا ل س م ا ل أ و ل ت م ا م الجسم ا ل أ و ل تمام أ ن يستنتج المستدل ما يتوهم أ ن ه محل النساء ا ل أ و ل أ ن يستنتج المستدل ما يتوهم أ ن ه محل ايش محل ا ل ث ا ن ي ت م ا م تمام الثاني تمام أ ن يستنتج ا ل م ش ت ن ل ما يتوهم أ ن ه ما يتوهم أ ن ه مذهب العشر ماخذ أ ماخذ ماخذ مذهب ما ا ل خ ص و ص الاسم الثالث من أ ج س ا م الكولب الموجب تمام ان ي ش ك ك عن مقدمه صغرى غير م ش ه و ر أ ن يسكت عن م ق د م ة صغرى غير م ش ب و ه ذ ا هذه ع ب ا ر ة عن ن ا ر طيب بنجيل ا الاسم ا ل أ و ل ا ل آ ن عندنا محل النزاع ب ي ن ن ا و بين ا ل خ ص ب هو هل القتل بالمثقل يجب فيه القصاص هذا هو ليس محل الانسان المستدر س و ا قياس إيش م ايش قال ا قياس س قال إ قال م القتل م ا بمثقله أمام أمام م القتل ق يجب فيه أ و د صاصه كلب امام قياسه على ا ل إ ح ر ا ق أ م ا م في ا ل ن ه ر قياس عنه تجامع ايش تجامع عنده انه لا منافاه تجامع ايش انه لا منافاه أ م ا م لا منافاه تمام ب ج ا م ع أ ن القتل تمام ب م ث ق ل لا ينافي القول ايش اللي ع عنده القتل بمثقله لا ينافي بمثقل ليش يعني عدم المنافاه بين القتل ب م ث ق ل و القول ما في م ن ا ف ا ة عدم المنافعه عدم المال يمنع من ان القتل المثقل ق و ج ب العلم حقه الاعتراض ا ل ل ي ب يتوجع عليه اعتراض من قبل ا ل خ ا ص ب فيقول له ايش خ الخصم ص هذا الدليل وهو عدم ا ل م ن ا ف ع لا يستلزم محل النزاع وهو م ج و ب ا ه خ ص ص هذا تمام. هذا لا يستسلم لا ينسى من وجود هذا وجود هذا ل أ ن العله ينسى من وجود العله وجود ل ه ا ل م ع ل و م فلا ينسى منها لا وجود هذا لا لهش يقول لهش. تمام. الدليل م م تمام ي ي ن يقول له ل ا لا يستسلم احد ا ل ج ز ا ء هذا الدليل حقه القتل بالمثقل لا ينافي ا ل ق ل ب عدم منافاه القتل المثقل للقوادر هل يلزم من وجوب القصاص لا عدم المنافاه عدم وجود مانع عدم وجوده مانع وعدم وجود مانع واحد لا يلزم من وجود قصاص عدم وجود مانع واحد لا يلزم من و ج و نرزعل قصاص طيب قال, قال وهو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع مقتضى الدليل سليم مقتضى الدليل لكنه ما, ما قضى على النزاع مع بقاء النزاع كمان سلمنا ان القتل بمثقل لا ينافض اثر على محل النزاع هل قضى على النزاع ما تسليم وسليم لكنه على لكنه هل على محل هل على على مع مقتضى مقتضى بمثقة قضى قضى قضى النزاع إ ذ ا ا ل خ ل ا ص ة أ م ع ن الاعتراض كونه اعتراض القول بالموجب الاعتراض حقه بيقولوا ي ش لا يلزم تمام تمام لا يلزم من وجود هذا الدليل تمام تمام و ايش انتفاء محل ليش محل نزاع يبقى محل نزاع عدم استسلام من دليل عدم استسلام من دليل لمحل ليش نزاع هذا هو جوهر القول بالموجب في هذه ا ل م س أ ل ة طيب قال كما يقال في, في القوى بالقتل بمثقل من جانب المشتد كالشافع ايش قال شافع قتل, قتل. قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القول ق ي يقتل ن يناف بما غالبا فلا الاب بما يقتل غالبا قتل بما يقتل غالبا تمام غالبا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القوى قياسا على ا ل إ ح ر ا ق بالنار لا ينافي القوى ا ل إ ح ر ا ق بالنار لا ينافي القوى يعني من أ ح ر ق شخصا بالنار نقيم عليه القصص ا هذه العله ة إيش؟ ذ اين ل ل ع ة إذن إ ش العلة هي؟ ي أ الدليل يا ج م ا ع ة قتل بما يقتل غالبا ً فلا ينافي القائد و م فلا ما الاصل ا ل إ ح ر ا ق بايش ل الإحراق ب ي النار الان الاعتراض التي بيرد عليه من جانب المعترض قال فيقال من جانب المعترض ك ا ل ح ن ف ي سلمنا عدم المنافع سلمنا عدم الله المنافع إ ذ ن هذا ه وهناك تسليم الدليل سلم بالدليل الذي سلمنا ل ن ان أ القتل بما ي ق ت ل غالبا لا ينافع سلمنا لكن م ن ا به ل لما ك ن ل قلت ا ل آ ن أ ن ت الان انا مسلم بك لكن عندنا ا ل ق ا ع د ة ان وجود ا ل ع ل ة يستلزم وجود العش م ل و و و م ج المعلون وعلتك هذه لا تستلزم وجود المعلون لا, لا يلزم من قوه القتل بما يقتل غالبا ً لا ينافقك أ ن ه يوجب ا ل ق و ة إ ذ ا لا يلزم إ ذ ا لا يقتضي محل النزاع ولهذا يعترض عليه يقول له إيش لكن لم ا قلت أ ن القتل بمثقل ا ل يقتضيه أ ي القائد وذلك محل ن ز ا ع ولم يستلزمه الدليل يعني يعترض عليه يقول له سلمنا أن, أن, القتل لا ان القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القائد قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القائد سلمنا بهذا وسلمنا بهذه ا ل ع ل ة ولكن هذه ا ل ع ل ة لا يلزم من وجودها وجود المعلوم لا يلزم من وجودها وجود المعلوم الذي هو محل النساء تمام طيب ق ا ل طيب لماذا هذا قالوا ليه قال هذا ق ب ق ي ة الشرح قالوا ل أ ن هذا ع ب ا ر ة عن انتفاء مانع هذا ع ب ا ر ة عن انتفاء ايش مانع ولا يلزم من انتفاء مانع واحد انتفاء ب ق ي ة الموانع وجود ب ق ي ة الشروط وجود المقتضي تمام إ ذ اذن س ل هذا الجسم ا ل أ و ل ايش الجسم الاول ان يستنتج المستدل ما يتوهم انه محل النزاع ان يستنتج المستدل ما أنه محل النزاع هذه المساله ليست هي محل النزاع هذا هو النساء الان إ ذ ن القسم ا ل أ و ل هذا أن, يستدل ان يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أ ن ه محل النزاع او م ن ا ز م له و لا يكون كذلك يعني ا ل آ ن هو مناظر ه و ا ل آ ن هذا الشخص مناظر يريد أ ن يقضي على محل النزاع بينه وبين الخصوم ف أ ت ى بهذا القياس ليرد على الخصوم هذا ليس هو محل النزاع لماذا لانه دليل هذا ما ما قضى على محل النزاع دليل هذا ه ما قضى على محل ليش النزاع هذا هو القسم ليش؟ الاول القسم الثاني ا ل ق م ع القسم الثاني أ ن يستنتج المستدل ما يتوهم انه ما اخذ مذهب الخصر ان يستنتج المستدل ما يتوهم أ ن ه ما أ خ ذ مذهب الخصر إ ي ش معناه معناه ان ه ا ل م س ت د ل في ا ل س ن ب ا ط ه يصب دليله على ما ظن انه مذهب الخصم وليس هذا مذهب الخصم ذ ه ليش؟ مذهب ايش ل مثال اقرا ل اشمله ل ا ي في بالقتل أيضا. التفاوض أيضا في الوسيلة وغيره يمنع ي القوى بالقتل بالمثقل آلات القتل وغيره لا من التوصل إ التفاوت ف と、ا ل و س ي の ه, ة لا يمنع ا من لكن لا ل ق この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺 و この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、この辺り、こ ف على جميعها قال والثاني وهو أن يستنتج وه تمام ان يستنتج إ ب ط ا ل ابطال, إبطال امر يتوهم أ ن ه ماخذ أ مذهب الخصم و الخصم يمنع انه ماخذه ما أ تمام ان يقال تمام ان يقال محل ايش محل النزاع محل النزاع حل ايضا هي المسن نفسها هل القتل بمثقل ك ز معي هل القتل بمثقل يوجب القصاص أ م لا هذا هو محل النزاع ف ي أ ت ي المستدل مقياس ايش يقول في مقياس و المستدل يقول القتل بمثقل تمام الـ الـ الـ الـ القتل ا بمثقل يجب فيه ا ل ق ص ص تمام يجب فيه ايش فيه ا ل ق ص ص تمام كالقتل بمثقل يجب فيه ا ل ق ص ص تمام كالقتل تمام ب أ ي آ ل ة تمام قلبتني ب و س ي ل ة أ خ ر ى يعني ب أ ي آ ل ة حاده تمام والقتل على القتل بالمحدد تمام و ي ن المعنى الجامع قال المعنى الجامع تمام بجامع أ ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يضر التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يضر الحجر هذا و س ي ل ة والمحدد و س ي ل ة في أ ي محدد تمام حصل القتل ف إ ن ه يجب العشر قصاص إ ذ ن استفاد من هذا أ ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يضر فكذلك ايش تمام التفاوت قياسا على أ ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يضر تمام قياسا على ان التفاوت في الوسيله لا يضر قالوا له... قال والثاني كما يقال في القتل بالمثقل أ ي ض ا التفاوت في ا ل و س ي ل ة من آ ل ا ت القتل لا يمنع القوى د لا يمنع القوى كالتوسل إ ل ي ه من قتل و قطع و غيرهما لا يمنع تفاوته القوى تمام فيقال من جانب المعترض مسلم أ ن التفاوت في ا ل و س ي ل ة لا يمنع القوى فلا يكون مانعا منه أ ي فلا يكون مانعا من العشق فلا يكون مانعا من القوى لكن سلمنا ب ن س ل ل مقتضى د ي ن لكن تمام لا يلزم من ابطال مانع واحد ابطال ب ق ي ة الموانع ووجود الشروط ووجود ل ي ش ووجود المقتضي وثبوت القوض متوقف على الجميع على انتفاء سائل الموانع ووجود ك ا ف ة الشروط ووجود ل ي ش المقتضي اذن وجود القوض وجود الامر هذا لا بندور من ث ل ا ث ة الامر الاول وجود المقتضي الامر الثاني وجود الشروط الامر الثالث انتفاء الموانع يعني لا وجود ا ل م ه ن ي ة الا بهذه الثلاثه وجود شرائطها وجود المقتضي انتفاع الموانع عنه وجود الشرائط إ ذ ا وجدت وجد لها وجد ه ا و ج لها ف أ ن ت الان في علتك هذه إ ن م ا ت ب ن ع مانع واحد ولا يبدا من انتفاء مانع انتفاء بقيه ليش؟ ي ب ق ا ل م ا ن ع بنعيده إ ن شاء الله في الدرس لإش؟ في الدرس القادم د ر س ا ل إ ن شاء الله صلى سيدنا محمد. وصحبه الله على آله لله الحالة سيدنا سيناك محمد، وبرك وبركة 私の手で炊いてるだけで